قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكل قتال غلبت مفسدته مصلحته فهو قتال فتنه حتى لو كنت انتهى كلام شيخ الإسلام حتى لو كنت صاحب حق ولكنك عاجز عن الجهاد كمثل بعض الناس يرمي صاروخا على اليهود فيقتل اليهود مئات ويدمرون ويفسدون البلاد والعباد فيثيرهم هذا الضعيف فيرجعون يذبحون المسلمين ويريقون الدماء وهؤلاء قتلت الأنبياء فإذا كان اليهود يستحلون قتل الأنبياء فمن الذي يراعون دمه بعد ذلك فإذا كنت ضعيفا وعاجزا وما عندك القدر على قتالهم، فترمي صاروخا صاروخين ثلاثة فيأتون بصواريخهم ودباباتهم وأسلحتهم المتطورة ثم يبيدون المسلمين فهذا قتال فتنة لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفسدته أعظم من مصلحته ما تكسب شيئا إلا أنك تضر نفسك وتضر المسلمين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حين كان مستضعفا في مكة أمره الله أن يكف يده ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فلم يقاتل ولم يدافع أصلا وكان المسلمون في مكة يذبحون ويعذبون وهو صابر لأنهم كانوا مستضعفين كما وصف الله فقال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا حتى فرج الله عنهم وهي الله لهم الخلي فقتال المستضعف مع عدم القدرة هو قتال فتن